قُلْ إ المَوْوتَ الذي تَفِونَ مِنْهُ غَإِهُ مُلَاقكُمْثُ تُ رَدّونَ إلىى عَالمِ الغَيْب والالشَّهادَةِ غيهونَ بأكُم بِمَا كُنتُم تََّلُون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَايَعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرِ اللَّهَ كَثِيرًا لَّئِن كُنتُّم مُّتَّقِينَ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ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 وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلهِكُنَّ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ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 زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤون بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا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 وَلَائِيَ اسْمِنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إن ارْتَبْتُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يضعن حملهن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 تضيقوا عليهم وَإِن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن واعتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو ساعة من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 ذَرَا رَسُولًا يَتْلُو آيات آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَل الصَّالِحَاتِ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا والدين فيها ابدا قد احسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا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 حَش رَبّهُ إ فَلقَ كَُّأَُ بدِلَهُ زواجًا خَيْيرَ مِنْ كَُّ مسلمات مُؤمنات قانتَات قانتات تَائباتعَابذات سَائحاتٍ فَّباتِ وَأَبكار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا نارًا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يَا أَيُّهَا لا تكفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبتا نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات, ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يَوْمَ لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم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 وقضى ربك اللهم مثلا للذين امنوا رات فرعون اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنه اذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين وَمررَمَ بنة إمران التي أحسنت فرَج هذانَ فَخن بهه مِوحن وَصقت بكمات رّهاَا وَكدُ بهه وَكانت من القتي